مات لتوقضني هذا الفجر قم وانتبهت في خمول كالحلم حال الحلم كالصبح أتى في حالة الوعد إذا الوعد أتم كم خليل خلته يذكرني وأنا في النسيان ذكر من عدد